نظم في القراءة بقصر المنفصل من طريق روضة معدل نظم علامة الشيخ عامر السيد وثنان حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المص بالث والال والصحب والولا وبعد فخذ ما جاء عن حقص عاصم لدى لداره روضه لبن المعدي لتجتل تقصر لمفصول كعين ووسط لمتاصل الابد كالان تقبلا ويلهث بادغام كبر كذب وادغما بنفله كموا في المرسلات تنزلا ونونا بإرغان كياسين قد روى ودعا في الذان والراء تجملا ولا سكت قبل الهند كالأربع علما وأشمن بتأمن بيوسف أمزلا وبسطاة عراف كيبصف نصيصرون سينون في الثلاثة تقبلا وفيها الاتاك الصاد في بيم مسيطر ودع وجه تكبير وكن تاملا وفرق لتفخيم واتان فحذفا بنمل لدى وقف كما كا في ضعف وضعفا برومها وذا من طريق في عنه وضمال ذا دران في روميا فتاولوها بإرغام كياسينة اعتلا وبسطات أعراف ويبسط بصاده وفي الطور سين مع مسيطير نزلا صلاتي مع سلامي تحيه إلى المصطفى المهدى الى الناس مرسلا